بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما كوادون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون تسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتمون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به إِنَّ الْمُتَّقِينَ المتقين في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 فراغ الى اهله فجاء بعلم سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امواته في صورهم فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حداوه من طين مسومة عند ربك للمشرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها, فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها فِيهَا للذين يخافون العذاب الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِيهُ سائد فلا تدعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين وفي عاده إذ أرسلنا عليه مريح ما من شيء عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ تيل لهم تمتعوا حتى حين فعسوا أن أم لربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصدين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بليناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زودين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تدعلوا لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم فتولى عنهم, فتولى عنهم فما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 اتنبنوا بأصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي